أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة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 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ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 بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ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 إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض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 وَلا يَأْتَّهُم بَوتَةَم وَهُم ل يَشعرُ يَسْتَجِل لَكَ بِالذاَابِِ وَإِن جََّ يَوْمَ يَحْشَوُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقٍ وَمِنْ تَحْتٍ تَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ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 ال الله فَأَنا يُؤفَكُ الله يَبسُقُد ذِزقَلِمَ شَاء مِن عَبَاد وَيقَدِرُ لَهُ إِ الله بكُل شيءَي عَ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 بل أكثرهم لا يعقنون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لها الحيوان لو كانوا يعلمون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 سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم مِن بَعْدِ غَلَبِهِم سَيَعْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِين لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وإن كثيرا من الناس بنقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَسَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عَاقِبَةَ الذين أساءوا السوء أن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 بشركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون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 مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتَغُوا عُقُمًا مِنْ فَضْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ وَمِن آياتاتِ يُريدكُم بَرقَ خَوْف وَقَمَ وَينَزِلُ مِنَ السَّمِمَا أَ فَيُقْني بِ أَ وَبَعدَ مَووت إَّ فيِي ذَلِكَ ل آياتِقَوْ مِ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 ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ أَفِي مَا رَزَقْنَاكُم فَأنتم فِيهِ سَوَاءٌ أَتَخَافُونَهُمْ 22. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 23. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَقُولُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يؤمنون. فآت ذا القربى حقا والمسكين وابن ذَلِكَ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم مين فَعَالِمٌ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقُوا بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة مِن من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذين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 الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله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 فانظر إلى آثَارِ رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرعوه مصفرا لظلوا مما باudi yakfurun fa in laka la tusmi'u al-mauta wala tusmi'u as-summa ad'a'a idha walaw mudbirin wa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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبى الله على قلوب الذين لا يعلمون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 ناتنعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسيا ان تميد بكم وبصفيها من كل داب وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنبَتنا بِهِ مِن كُلِّ زَوجٍ كَرِيمٍ أَذَٰلَخَلَقَ اللَّهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 لَشَرِّ قَلَغٌ لُمٌ عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولبالديك الي المصير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 يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُمْ إِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَقِيفٌ خَبِيدٌ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 ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب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 إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غنير ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا النبي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 سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدا إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يُلَفِّنَ نَهَارَ وَيُولِجُنَ لَيْلًا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إن وَعْدَ الله حق فَلَا تغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرن لكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم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 رَبن بُصَرن وَسَمِعنَا فَدِعنا نَعمَل صَالِحًا إِا موقنُون وَلَوش إا ل آطَينَ كُ نَفسٍ هُ دَغ وَلَِ حَقق قَوْل مِن لاأَملَ جَهَّمَ مِنَ الجَّةِ وََّ سِجمَرين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 نَفْسَقُوا فَمَا مَأْوَاهُمْ مِن نَّارٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ به وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن ظَلَمَ مِّنَّا فَزُكِّرْ من بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرِضْ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمِينَ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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِرْ عَلْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ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 وَمَا جَعَلَ أَدْغِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَأَقْسَقُ عِندَ اللَّهُ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 أن بّ أَول بالمُؤمنين من أَ fo وأَżwaaj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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ بُنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَنِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّنِ الْكَافِرِينَ عَذَابًا أَنِيمًا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 وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ, وبلغت القلوب الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الرُّنُونَا هُنَالِكَ بُتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا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 قُل مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ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 فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخيل أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإنهم يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 لِيَجْذِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَلِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصٍ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَارْتَقْتُلُونَ وَتَأْثِرُونَ فَرِيقًا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 ناتريذن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امة تكونن ونسرجكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا جَاءَ نَبِيٌّ مِنكُمْ يُبَشِّرُ بِالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم